وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم انكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا أصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 نَشَّنَّ قِصَّةَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْبِقَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوْبِ مَعَهُ الْطَّيِيرَ وَأَلَمْ لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَأْمَنَ سَابِغَاتٍ وَقَضِيرَ فِي السَّرْدِ وَأَمَدُّ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَمَا لَهُ عَيْنِ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ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 محارب وتماثيل ودفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما ما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأفه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئن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 بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قدير ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقعلوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 من نذير إلا قلم ترفوجا، وَمَا وما أرسلنا في قريت من نذير إلا قال مترفوها, مترفوها, مترفوها إن بما أرسلت به كافرون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 بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّن دُنازلْفَا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ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 من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق جَاءَهُم جاءهم الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ مبين إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ وما كِتَابٍ يَدْرُسُونَهُ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نذير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 علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فَإِنَّمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي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 وقد كفروا به من قبل ويقففون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتغون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك